ما قد كونتم بيت السعيلون ثم قيل للذين ظلموا دوق عذاب الخلد دوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكتبون ويستبيئك أحق وهو كله وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ